3- استمع إلى الجمل وأعدها ثم صل بين المجموعات 1- سنذهب إلى معرض الكتاب بعد الظهر 2- اشتريت كتب المغامرات ثم قرأتها 3- أقرأ حكايات ألف ليلة وليلة قبل النوم 4- أربعة أحب الروايات التاريخية والبوليسية